وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً